بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضته رافعة ذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هماء بفا 124. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 125. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة 126. والسابقون 122. على سرور موضونة متكئين عليها وَالَّذِينَ وَآبَريقَ وَكَسُمٌ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُ عَنْهَا وَلَا يَرَوْنَ لَحْمَ ابو اليمين في سدرم مخبود وقل حمم وُفَاتِهَا كَثِيرَةٌ وَفَاتِهَا كَثِيرَةٌ لَا مَحْقُّ وَلَا مَنُّ وَانْفُلُشٌ 121. أعرابا لأصحاب اليمين 122. تلة من الأولين 123. وثلة من 119. الشمال في سموه وحمي 121. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحلف العظيم 122. وكانوا Okay. 118. فشاربون عليه من الحميم 119. فشاربون شعب الهيم 110. هذا نجلهم يوم الدين نحن 129. 129. <تصفيق> لكم 111. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 112. <تصفيق> أفرأيتم ما سأرثون أنتم تذرعون 111. لو نشاء لجعناه حقاما فظلتم تفكهون 112. فظلتم تفكهون 118. أبرأيتم الماء الذي تشرقون 119. أأنتم أنذلتموه من المذن أم نحن المذنين 117. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون 118. نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح 117. بسم ربك إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا 119. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 110. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 111. فلولا إذا sâu 124. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين 125. وأما إن كان من المكببين 111. وتصلية جحيم 112. إن هذا لهو حق اليقين 113. فسبح باسم ربك